بسم الله الرحمن الرحيم الف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله انَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ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 وَقَصِدَ فيِي مَششيكَ وَغْضضْ مِن صوتِك إنِ أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أَن كَرَ الأصواتِ صوت الحمير ألَ تَرَووا أن اللهَّه سَخَرَ لَكُم فيِي السمواتِ وَماَا فيِي الأرضِ وَأَسبَغَ عَلَكُمْ نِعممَ وَسببَغَ عَلَكُم نِعَمَهُ ظاهِرَةَ وَباطِناَ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 أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك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 إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هو الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ